يقولوا بهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم مع ربهم يومئذ إلا ثم إنهم لصال ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون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 تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنين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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلُ الضَّالِّينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون